آخر سور مبارکه لیل با صدای استاد شعبان عبدالعزیز سیاد به مدت بیست و هفت دقیق اوزالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الذي أخرج المرعى فجعله ثأ أن أخوا سنقرئك فلا تنسى na vi wi وما quلَ mo ganro الذكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار القبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أخلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بدرت في باسم الله الرحمن الرحيم هل أتى تحديث الغاشية؟ وجود ليس لهم طال Al Din La. تذكر إنما أنت مذكر لست علي إلى <تصفيق> لي what يا أيها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في أدخل إلى I no. أو مسكين ذامت ربه ثم ت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 والشمس وضحاها ياكم لا شدة، فأما من أعطى واتقى a uh -oh. ياقوع الأب قل ما.